يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحدا ألم نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناه النجدين فلقت حمل عقبة وما أذراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسرب يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا مترب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة